كل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم ما يسركون نحمدك ربنا ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك فأنت الغني ونحن الفقراء إليك وانت كما اسميت على نفسك فقلت وقولك الحق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آل وصحبه وسلم اجمعين مشاهدين الكرام السمعين العزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الدائل الاسلامي الكبير فضلت الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم مرحبا بكم في حلقه جديده اهلا وسهلا مرحبا بكم مشاهديكم المستمعين. اهلا وسهلا بارك الله فيكم سيدي في هذه الحلقه نحاول تجميع لمسات ولمحات اي القران الكريم التي تناولت بعض اسات المجتمع الموجوده انذاك واسقاط ذلك او ورطه بالواقع لكن من خلال تجوالنا وتطلعنا مع فضيلاتكم على مدار هذه الحلقات في برنامج صفوة الصفوة من خل... من وجه نظر فضيلاتكم ما هو الملمح العام الذي يربط بين هؤلاء الصفوة؟ الحمد لله <تصفيق> والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد. أولا هو يجمعهم جميعا دعوتهم الواحدة إذا توحيد رب العباد عن سوّجات أو يعني كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. هذه دعوة روحية؟ يعني أنا أعود الله ما لكم من إله غير هذه دعوة حتى تشابهت ليس في يعني طريق يعني الغايه وتشابهت أيضا في المصاعب والعقبات نعم يعني ما اتهم به نوح اتهم به سيدنا محمد الله صل الله عليه وسلمه طالوا مجنونون يا أيها الذي أنزل عليه الذكر مم. انك لمجنون يجنون الله نفس الكلام مساحة التاريخ كان مئات يعني عشرات القرون لكن التهمه واحده <سؤال> <ao> ان هذا لساحر كذا سيدنا موسى يعني ايه, إيه, إيه, إيه, إيه ابعث الملائكه حاشرين يأتوك بكل سحار <سؤال> عليم لان السحار يقف امام الايه الساحر واتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالسحر بالسحر نفس يعني اذا الاعداء بكلمه التوحيد والاعداء الانسانيه ودين الانسانيه وهو الاسلام هم على مر الزمن شريحة واحد هذا امر اما الغاية من, من الرسالات التي تتابعت ومن الدين لا. الذي انزله الله عز وجل على حلقات وعلى خطوات وعلى مراحل على ايد الانبياء من لدن سيدنا نوح الى الخاتم المعصوم صلى الله عليه وسلم عليه كلها رحلة واحدة ان عبود الله ما لكم من اله غير هذا هو الملمح ملمح التوحيد ان تكون الدينونه لله عز وجل لكن سيدي الشيخ الفضيل قديما كان هنا لتشرك بالله تبارك وتعالى عبادة أوثان وعبادة أصنام وعبادة شركاء مم. مم. مم. مم. من دون الله ولهذا ربما تكون الدعوة عمى أن أعبود الله. مم. الآن ما في عبادة أوثان ولا أصنام الله أكبر عليك يا عمس سبحان الله هذه الجاهلية الساذجة التي تعبد صنما أو حجلا أما الآن جاهلية حديثة نفس القضية عباده المال عباده الذات عباده القوميه عباده العصبيه اللو... الجنس الابيض اللون الابيض العالم الثالث العالم الاخير الدول الناميه الدول المتخلفه العالم المتقدم هذه عباده عباده الدولار عباده الدين، عباده المال عباده تعيس عبد القميص تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار فاصبحت الالوهيه الان او الشرك الان شرك معقد يعني شرك ولكن اخذ لونا جديدا ما لكنه شرك جهديه بنفس المنطق يعني قضيته وما انا الا من غزيه ان غوض غويته وان درس غزيته ارشد خلاص نفس القضيه ولا تقول دولتي هكذا او عصبيهي هكذا فالاطرح الدين جانبا ولا اقول بعصبيه انا حاضر بك مساء تفضل تكلم عن الجاهلية تكلم عن يعني رجل كسيدنا شعيب نعم الذي استشار في قومه نعم اوفلكا والميزان خلاص طيب تقول الان يعني موازين احنا اضغط موازين منضبط وفي بمؤشر وفيه من غير مؤشر وفيه بين الكترونيك ولا واحد الله ليس من القضيه الله وين المتصففين هل هي في البيع والشراء بالمعاملات في التعاملات الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا, وإذا كالو او الملمح في البيع والتراك. لا هذا هذا ملمح ظاهر الملمح العام التعاملات من يقلد بمثلين وثلاثه مكائيل واربع مكائيل حتى في الاراء حقا يعني الان مثلا مثلا اقدر لك مثال بسيط هذا دا. دارفور هذه نعم دراسيها على الجميع صحيح من يعرف من المسلمين مثلا يعني ان دارفور هذه هي وتسعين 99% بجميع من سكانها مسلمين ويسميها الافارقه دفة المصحف لان نص عدد سكانها من حفظت كتاب الله عز وجل الله دارفور هذه كان رجل يسمى علي بن دينار سلطان له في ميقات اهل المدينه في الحديثة يوم توصل في الحديثة سمع أبير عالي، لا، فما يظنون أن الذي حفر هذه الأبيار هي هو سيدنا عري بن دينار سلطان درفور والذي حفر أبير عالي، هه، درفور هذه لما توقفت الحكوم المصرية زمان عن عمل تسوية الكعبة قامت الدرفور وسلطنة الدرفور بعمل تسوية الكعبة سنوات، هه، من الذي يذكر هذا؟ إذا الغرب لما يعاملنا بعدة مكائد. انا هل, هل, هل, هل, هل على انطبق هذا على ويرد المتصفين فاحنا ضغط ان سبحان الله يا يس الكيل بمكيالين كما تقول بعض المجاز وجود وجود الاسلام داخل الششكان وداخل بروسيا ازعج الدب الروسي لذلك لا يجب ان يوجد هذا هذا الكيان الاسلامي خمسة مليون اباد منهم 2 مليون مليون بس وبيدو عن بكره أبيه واتيت من قبل في هذه ويل المفصفين ليست قضيه هذه الجاهليه بني ايام ابو جهل او لهب لما كان عمرو بن الحي لما راح الشام وهو احد زعماء العرب الكبار فوجدهم بيعبدوا اشياء ما هذه اليها نعبده ام عفونا ادعيهم يعني استورد اليها ورجع بهم ورجع بهم وبدات عباده الاصدان داخل مكة وكان حول الكعبه ستون و300 صنم على عدد ايام السنه في نعم حول الكعبة سبحان الله العظيم هل الجاهليه مبسطه اما الان الجاهليه معقده جدا ولكنها جاهليه بكل اوجهها يعني, يعني تحت منطقه افرايت من اتخذ الهه هو. يعني يعني يعني العربيه ما كان حتى حتى الغرب الى الى 100 سنه او 70 80 سنه كان مغطى منسائهم كان نقطه فلما جاءت على العالميه عملت ايه عرت النساء وتاجرت بالنساء حرية وبدات تتكلم عن حرية المرأة ونحن قلنا من قبل ان حرية الوصول الى المرأة اذا هي جاهلية نحن نعيش في جاهلية لكن ليست الجاهلية مدة زمنية م. لا ليست. هي حالة عندما تبتعد البشرية عن دين رب البشرية بس هذا تعريف الجاهليه اما الجاهلية انا درسوا مش... اهل لا. اللغة درسوا لغة شهر الجاهلي والادب الجاهلي وخضت مش عارف اكثر من طيفي وذو الاصبع العدواني لا. لا. يا بني اجلس امحطو كنصيحة امحطو كنصيحة الى اخره والله كان فيه قيم وما بعد كانت الجاهلية سازجا لكن كانت سازج فيها قيم ولا تجد هذه القيم الا في المنطقة العربية وفي الدول التي لها حضارات كالشرق نعم. وإلى نظرة عامة من خلال التجبال والتوطف ايضا مع فضلاتكم على انبياء الله ورسله في الحلقات المنصرمة نجد ان هؤلاء الصفوة كل واحد منهم كان يعالج افة محددة في قوم معينين هنا في هذا الواقع هل ترى لنا افة واحدة ام فينا كل افات اقوام الانبياء والرسل شوف الحق له مقياس واحد هو لا اله ان الله لا الحق يعني لا محكمة او لا حاكمه لهذا لا حاكمه في هذا الكون الا رب العباد وانا خلاص بلح طيب لما تيجي انت في سيره الفرس جميعا ما دينهم الاسلام تمام نعم سيدنا نوح فان توليتم فما سالتكم عليه من اجر ان اجري الا اجري على الله وامرت ان اكون من المسلمين اجل على الله ومتى نكون من المسلمين ادي سيدنا نوح اول الدعاه سيدنا ابراهيم ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن اصطريت اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين لا. سيدنا اسماعيل ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الله. اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إلها نعبدو إلها قالوا نعبدوا إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون سيدنا لوط فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين, من من المسلمين. شر شر بلد بلد سبحان الله سيدنا يوسف رب قد أسيتني من المون فعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات الأرض أنت ولي في الدنيا الأخيرة توفني مسلما أوه. وألحقني بالصالحين هذا ودي مع سيدنا موسى وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعلي توكلوا ان كنتم مسلمين ولا يتوكل على الله الا مسلم صحيح سيدنا موسى هو اللي م. هو ابو يهودية نعم شيخ م. شيخ م. بني اسرائيل كما يقر شيخ م. بني اسرائيل كما يقال م. سبحان الله م. داود و سليمان ان سعدوا عليه سيدنا واتوني مسلمين والمؤمن المسلمين بلقت نفسي ظلمت نفسي واسلمت على سليمان لله المسيح فلما حس عيسى منهم التفت ألا من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. عمنا بالله وأشهد بأن مسلمين مسلمين مسلمين. مسلمين. <تصفيق> هذه السلسلة التي تجمع الجميل. ولكن الإسلام الآن سبحان الله. إنا محمد حينما جاء قال إن دين عند الله الإسلام. ووأمروه أن أكون من المسلمين. كل إنا صلاتي ونوسيتي ومحياي ومامات بالله رب العالمين. لاش عليك له وبذلك أمروه وأنا وأورث المسلمين رغم هو آخر ال آخر السلسلة. أين سيدنا إبراهيم؟ الله يرضى على سيدنا إبراهيم نفس السططي. إحنا قلنا اه اه قال له ربّه أسلم. اه أنت أول أول اه أول من ديننا. هو آخره مزمنا. لكن بعذر هذا الدين أنه يؤمن بالدين كله ويؤمن بما أنزل على نوح كما يؤمن ب برسالة يونس كما يؤمن بب قضية شعيب كما يؤمن بقضية داود وسليمان ولما جعل هذا في بإيمانه بالرسول الأول الذي أسلم فهو اول المسلمين لانه مقتنع بالفكرة كلها لا مش قضية الاوليه اولية الزمن لا اولية الفعل, الفعل. اه اولية الفعل فهذه ف... السلسلة التي تجمع على الجميع طيب سعال الى الافات كل قوم لهم افه ولكن كل احنا انت تقول ان هل... هل... يعني انا اقول لك ان الحق لهم مقياس واحد الحق ال... الاسلام تبقيس اي عمل على الاسلام عند اي نبي من الانبياء في قواعد عامة طب بعد إذن فضلتك يعني وأنا باعتباري ابنا لكم دعنا نتفق أولا لا تغضب مني على أن الإسلام هو الحق مشاهدنا الآن ما لا يؤمن بهذا الكلام ولا يصدق به في في عبارات وجيزه كما علمنا عن فضلاتكم في مناظرتكم مع الآخر الغربي لماذا الإسلام هو الحق لأن ليس في الإسلام شيء ينافي العقل ولا الفطرة ولا المنطق الأعراب القح لما سوق لما امانت لمحمد قال ما قال محمد افعل وقال قلبي لا تفعل وما قال محمد لا تفعل وقال قلبي افعل هذا امر الله لا يصطدم مع الفطره ما قال محمد افعل وقال قلبي لا تفعل لا لا لا جات يعني سيدنا محمد يصادف هوا يصادف قلبه وفطرته لا عربي صح لا لا هو حصل على شهادات ولا لا. يحزنه سبحان الله نعم و وما قال محمد لا تفعل وقال قلبي افعل لا لا لما دخل ابو سفيان على هرقل وعلي ساله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بدايه الدعوه في بدايه الدعوه نعم. ابو سفيان كان مازال على مثل المجتمع المهم هل من خياركم او من عوامكم من عوام الناس يعني من الرعاع والسوق لا من خيارنا طب هو في نسب نسب عظيم فقير افقير فقير كل كل سؤال يقول هكذا بنشوف هكذا بنشوف هكذا بنشوف طيب وابو سفيان لم يكذب وابو سفيان يقول بعد ان انتهت <تصفيق> هذه الاجابات كلها من ربكم يامرنا بصله الرحم وإكرام الضيف والبعد عن المعاصي لا هنا هنا مع مع مع مع مع مع نتعلم من كلام فضل مع مع مع ابو سفيان كافر ولم يسلم بعد وهو يعادي وهو زعيم الكفر يعاديه وعدو لرسول الله ويشهد بالحق هكذا يقول ابو سفيان بعدها لولا ان يؤثر عنه لولا ان يؤثر عنه اني كذبت لكثبت يا الله اكبر اذا ايه يخاف من ان يقال عنه واذاك اسوأ العباد عند الله ايه قالوا مالك كذاب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا مالك كذاب لا. لانه في مرحلة المسؤوليه ويجذب على الناس واحد مدير كذاب مالك كذاب طائف مصطح كذاب هذا اسوأ الناس عند الله لماذا ما الذي يدعوك الركاد مم. انت رئيسي بس طحا قل يا اخي لا لا لن ازيد مرتبات الموظفين خلاص ساكت الناس هتعمل ليه سبحان الله السلام عليك ايها الاجير رجل يدخل على معاوية في العز المملكة وابين مؤمنين والشام وابين اهل الشام والشام. معاويه, معاوية. من معاوية هو زعيم من صغره هو, هو. زعيم من صغره ابن زعيم السلام عليك ايها الاجير قال الحذرون يا رجل قل السلام عليك ايها الامير قال السلام عليك أيها الأجير قالت تركوا أبا حازم فإن أبا حازم يعرف ما يقول فقال ابو حازم للحاضرين إن الله استاجره ليكون أميرا علينا وليتق الله فيما استؤجر فيه الله أين هذا يعني الدعية الجميل من بعض الدعاة اليوم نحن قلنا ان, ان ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والمعلمات الحسنة لا. فان رأيت فغرة عند انسان محمد ابن ارى الله اعلم لا. ان الدعاء لا يدسون على كراسي او يعني يحتجبون عن الناس ويظنون ان الدعوة تصل هكذا كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل يعرض نفسه على القبائل سبحان الله. يذهب وبعدين قضيت ايه قضيت ان, ان الدعوة تحتاج الى حركة وتحتاج الى حكمه وتحتاج الى منطق وتحتاج الى اخلاص وتحتاج الى ان يعطي الداعيه كل وقته لا فضول وقته لدعوته الى الله عز وجل كل وقت تفرغ لله لانه وضع في منصب هو اعلى منصب ما عينه احد لان الله والله ان يكون وريثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ارى والله اعلم بمنطق الضعيف ان الطبيب لا يرى الا عند المريض طيب سنعود لمسألة الدعاء هذه نعود يعني يعني أن أسمى رأي صدرتكم في نقطة محددة لكن هؤلاء الأنبياء كانت لهم مناهج كانت لهم خطوات كانت لهم طرق لحل الآفات الموجودة في أقوامهم أو لحل الآفة أو الآفتين كانوا معدودات الخط العام أو اللمسة العقلية بما فيها من حكمة ورؤية نبوة لحل هذه الآفات وكيف نستفيد من ذلك؟ تحل آثار ضلاط. أولا هو الرسول من الدعية الكبير <تصفيق> هذا من الصفوة من الصفوة صفوة الصفوة. ونحن نختم الجزء الأول يعني لا. في المسألة أن سبحانه وتعالى عظيم أول شيء هم من أقوامهم في قضية خطيرة. يعني لماذا لم ينزل الله ملائكة؟ لأن الملك إذا قال لي صم أنا أرد عليه والله. أصري يا عم أنت أنت وأنت تدرك قضية الجوان انت تعرف غريسة الجور تقول لا تتعرف غريسة العطش لا سبحان الله لو نزل رب العباد ملائكه يمشون مطمئنين في الارض لا لأنزل عليهم ملك الرسول من جنس سبحان الله لماذا جاء كل النبي بمعجزه برع فيها قومه لما جاء القرآن بهذه البلاغة المعجزة ماذا قال نبي وأنت من أساطين اللغة ماذا قال نبي احد أصحاب المعلقات الرسول يقول له أين شعرك يا لبيد والله على كل شيء فاق فاق يقول والله يا رسول الله انه لا يسري على لساني كذبيب النمل لا. يعني لسانه و... ولكن لما قرات الواقعه وما ادراك الحاقة ما الواقع فتوقف الحاقه المحقه وما ادراك ما الحق اذا وقعت الواقع ليس, ليس وقعتها كذبه توقف هل... هل... هل... هل... هل... هل... هو نفس توقف وجلس يعلم نصرات البقره حفظه الله لا لا يعني يعني افتح ان يقول ساحر اذا هذه البلاغة لما جاء جات لهؤلاء الاصحاب والونيد بن مغيره قال ان له لحلاوة ان عليه الطلاوه وكم من افصح صححاء العرب لا وقال ان تقولون ساحر انا اعرفكم بالسحر والله ما هو بسحر ان تقولون كاهن انا اعرفكم بالكهانة وسجع الكهان والله ما هو بكاهن سبحان الله وإن علاه لمذر وإن أسفره لمغضط وإنه لا يعلو وما يعلو عليه وما هو بقل البشر يعني هذا يعني لكنه تحول خلص ما هو يعني هو هنا التلمص الطريق حتى بدايته ثم تحول طبعه غلب خواه خلص ومتاهة المصيدة أضله الله على عين لما تيجي في مصر كان السحر بكثرة على قضية السحر ماذا أرقى تلقف المصري. سبحان الله. هو ما هو الطيب بإذن الله يحيي المرضى بإذن الله المرضى الله الموتى بإذن الله لأنه مصر وإذا أرقى برقة الطب ما يبرد الأكما هو سبحان الله فهذا أه. هو يعني منطق أثبت أنه من جنس ما برع في هذا الامر الأمر الأول وهو منهم هذا اول امر الثاني. طب استدرجني قبنا الرسالة سورة السلام يقول لست كهيئتكم انما أبديه عند رب يطعمه ويصقله في حالة خاصة في حالة العبادة. حالة العبادة. العبادة. انت لا لا أم تلاطيخ يطيخ رسول الله ليه؟ آه. لأن الله قال له فإذا فرغت فانصطب. ربك فرغ قال لنا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. هذه درجات. هذه البركات وما يقال لأسانا لا مرة سبع. على رسلك, على رسلك. التوجونة للسيد عليه الصلاة نريد أن نتعلم يعني فإذا فرغت من, من الصلاة عد إلى العبادة مرة أخرى وانصب قدميك ووجهك تجاه القبلة كي تعبدني وتزداد في العبادة مرة أخرى حتى تتورم قدماه. صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو يصلي. فيتحامل على قدم ويرفع القدم الآخر وينزل عليه طاها أي طأها ما أنفني عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى سبحان الله إذا فرغت خمصا وإلى ربك فراغت بعد مرة أخرى أما نحن فإذا قضيت يصل صلافا تشر في الأرض وابتغوا من فضل الله أنا تتوقع على شو حال لا لا سبحان الله نعلمه. قد نعلم أنك تقوم أدنى من فلسة الليل ونصفة م. وطائفة بس طائفة الأولى المنتقعة وبعد كده ده اللي صلت فجر اليوم يا بأثر يشيروا إليه ببنان الصلاح يعني ظهر بينه المتيمين نعم أصبح خياسية طب بالتالي كلمة الرسالة هذه ربي في الطائم اليقيني هذه حالة الفرادية لرسول الله لأنه يعني بس سبحان الله يعني كان المنافقون يرفعون رؤوسهم قبله في سمع الله لمن حمده نعم يعني هل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام و و وإخوته يجوز هذا أجميل إنما إنما المؤمنون إخوة نعم فما بالك انما الانبياء آه، اخوه لعلات اخوه سيدنا محمد م... طبعا, طبعاً, طبعاً هذه اخوه شرف ولما ننتشر امه اجدادنا من الانبياء الله اجدادنا آه لما, لما تعيب عائشه وحفصه على صفيه و... و... و... وهما تغارن منها غير شديده لجمالها ولعلمها ومصلحتها العلامه فعزيزي المزور الكرام يا بنت اليهوديه سبحان ف... الله فتشكو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لها قولي لهما إن كنت أنا بنت اليهودية فإن أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد شوف شوف شوف, شوف الله, أنبياء. الله أنبياء من من من فلما تسلق بالعمل سبحان الله من بطأ بيه عمله لما يسلق به نسبه يقول لك ده من السلالة أنا من الأسياد ومارع فلت بس أنت راح صليتها للمغرب قل أنا لا. أقول لك أنا من, أنا من النسب أنا من نسب الشريف من بطل قبله عمله يا عباس يا عم رسول الله اعمل لا اغني عنك من الله شيئا يا فاطمة يا بنت محمد خذي ما شئت من مالي اعملي لا اغني عنك من الله شيئا القرآن لغى هذه لا لا أخوة القرآن البيت بلال سبحان الله فهاي سابق الروم بلال سابق الحبشة تبدأ قضايا هذا قضايا هذا قضايا هذا مش من أنا البيت شوف أنا البيت يظهر في خلقة وفي شنوقك فان خرّف فانت للابن البيت والابن الشعب جميل سنوات على فضلاتكم مرة اخرى ولكن بعد هذا الفصل مع مشاكل الانبياء مع اقوامهم وكيف نستفيد من حل هذه المشاكل لحل ازمات وقام المعاصف الامة الاسلامية فاصل ونعود كونوا معنا صفوة الصفوة سيدنا الكرام، مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومعنا مرحب بضيفنا الكريم داعي الإسلام الكبير، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. سيدي إذا إذا أثرت سؤالا مع فضيلتكم مفاده قضية الدعية والمدعو كيف نربط بينها الآن وبين ما حدث في عهد الأنبياء عليهم الرسول عليهما السلام؟ لم تختلف الصورة يعني عندك محمد يبدأ بالهجرة. وداعية ومدعو وواقع يجمع الجميع. رأص كم كم كم المربعه عند منهج دعون وين؟ معندي في ثلاث داعية، ومدعي وواقع الدعاة الأول فقه واقع قومهم. جيد جميل جميل لو لو تلمس فقه السيرة من سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هو جاء في مكه ونزل عليه قول الله عز وجل اقرا باسم ربك ولما قال وانذر عشراتك الاقربين وقف على جبل الصفا ونادى وبدات في الدعوه في هذا الوقت ثلاثة عشرة سنه متواصلة والاصنام تحيد بالكعبه والحجيج يطوفون عرايا يصفقون ويصفرون مكا وتصفيق تمام هل نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا أو قال لعمار أو لبلاد أو لعبد اللله مسعود او لعمر حطم هذا الصلاة يضربوهم مثلا ما متى حطمه بعد 21 سنة بعد واحد بعد يعني 21 سنة من نزول اقامه كانوا ضعفاء مثلا لا هي قضيه التدرج انت لا تصدم المجتمع انت لا تصدم المجتمع بمر لكن في ثوابت وفي تدرج في التشريع وهذه حكمة الخالق لأن الله ما أنزل شيء إلا بقدر في بداية الدواء مع دارة سيدنا محمد ما كفر أهل مكة وما سجن أهل مكة وما أغار على بيوتهم وكسر أصنامهم وثلبت و... و... جارتهم وهم قابلوه بشيء من الخلق رغم الكفر كان عندهم حد أدنى من القيم التي غير موجودة الآن أنا أدعو الناس أن نتخلق بأخلاق أبي جهل ليس محبة فيه يطلع يطلع جه. جه. ايوه نعم ابو جاف ماذا صنع عمرو بن هشام ابو نعم في ليلة الهجرة عابت عليه قريش لانه كان الزعيم او رئيس القائل الفرقة التعبير اللي تخطف محمد من فراش او تاتي بيه حيا او ميتا مم. قال يا عمرو بن هشام تتركوا محمدا يخرج هو صاحبه من بين يديك فانت اخرج على الباب مع صبيبين قريش وكل قبيلة شاب, شاب جلب قوي بسيفه ويطلعوا له الطراب على على رؤوس الرسول خرج وحطوا له شاهد تلك الوجود واجعلنا بين يديهم سد خلفين سد قالوا ماذا تريدون لما تكسر باب محمد وتدخل تأخذه من فراش قالوا تقول العرب هتك عمرو بن إشام حرمة بيت محمد يا الله أين هذه القيم من عمرو بن إشام من أبي جهل من رأس الكفر لما قتل فداد قال ما قتل فرعون الأمة وتقول العرب هاتك عمرو بن هشام حرمه بيت حر حرمه بيت محمد وابو في المقابل يقول انا لو لو لا يؤثر لو يؤثر عني ان كذبت بس المخافة دي بس انا كنت كذاب تقول محمد ده نصاب او اي شيء لكن ما استطاع ان يقول احنا بنقوم عشان نهله الواحد يقول لا اله الا محمد رسول الله نفسو يمكن فاضل ان بس يغير اسمه انه انه ان رجل ان اسمه كهين ولا غيره يا لطيف يا لطيف يا مش سبحان الله ف في يعني في نادت في الخصومة وفي خصوم كبار. ربما لأن الدعات اختلفوا عن سابق عهدهم. الد الد الدعاء يمثلون منهجك والذي يكره الدعاء يكره المنهج. واضح. كلام خفيف. أنا أتكلم خفيف كلام واضح على أنت أنت دائماً نتكلم عن حقيقة الأمور. لا. ونحن في البرنامج يجب أن نكون. أصحاب وجه وجه واحد، صحيح. وليست وجوه مختلف الذي يكره الدعية إلى الله هو يكره كاره للمنهج. ولكن خشيت أن يقال منافق م. أو ملحد أو فاسق أو فاجر يشتب في شخص الداعية. انت مالك لك بشخص، ما كم المنطق أن ينظر إلى كلام. هم هم قديما ستب سب شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم مجنون وساحر. جميل ما هو. ما هو. أولًا المنهج عزيم عرضوه، فما وجد المنهج قوي؟ طب يشككوا في إيه؟ لشخص الداعية ويجد المحبة غالبة من أصحابه له نعم. فبالتالي أنت عندك داعية ومدعوم ومنهج وواقع, وواقع. تعال شوفوا الأنبياء وشوف ال... الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة قصة عمل تتمحور حول إسقاط المنهج على الواقع أو ودي, المنهج ودي, أو عند... ودي عند كل من الدعاء في العصر الحديث نعم. اللي هو الواقع يعرفه والنص عنده المنهج دعوة مع ذلك دعوة تفصيل نعم يا اذا نحتاج دعوه تصفي لا, لا لا لا دعوه, دعوة, دعوة, دعوة. لازم محمد ابن ان احنا نقيس أو, او عايزين نقيم ونفصل الدين على الواقع لا يجب ان يوزن الواقع بالدين يعني اللي, اللي, اللي يعني لا, لا تسقط الواقع على الدين لا هات المذهب حط ضعه ميزان لا. وضع عليه اي شيء من الواقع نوافقه غير روما نوافق الواقع ده ده ده, ده, ده شيء طيب انا موافق المنهج الديني يعني اللي بيوافقوا الواقع نغير الواقع أه أه كنا لأ لو إن كنا كنا لنتحكم فيما في ما فيه. اه دي دي قصه الخيبه والايه اللي احنا فيه سبحان الله يعني يعني لما سقطت الأندلس كان هذه السنه الى حين بالمسلمين لما اختلف كما قلنا اصحاب المحراب احتله اصحاب الحال سبحان الله لأننا قسمنا الناس لما اختلف أصحاب المحراب أيوة. احتل له أصحاب الحان أصحاب الحان آه آه سبحان الله صراحة هي فالقضية أن أنت إيه يعني طالع أحد المستشرقين الأسبان كنتم على ثراء الأندلس ملوكا لما كنتم لله خلاص ثم طردتم منها لما أصبحتم على ثرها طوائل خطيرة الضار رسالة بس خط ضرب تصميم ب... ب... والوضع المر هو الذي يحتر طب الله عليه. اللي... لما فريق كرة يهزم في, في في في أولمبياد ولا في في مم. دوري ماذا يحدث؟ يودع كبار اللاعبين وأساتذة الرياضة وحاسة ووالميديا تسلط الأضواء عظيم وساد علم كل صحيح. الأمة حمد ابن من, من بعد عصر الخلافة خلافة ليش داش... خلافة الخلافة القديمة؟ من بعد الخلافة العثمانية. خلافة الإسلامية. خلافة غير الإسلامية, الإسلامية. من من من 24 نعم من أربعة خلاص بالعام التتوب لما لما ألغت. سنة, سنة ما. سنة ما فيش سنة خلاص. أليس هذا أليس هذا القرض المنسدل الذي من فيه الأمة بهزاء وخسائر تحتاج من أصحاب الحل والعقد وأنا أحمل بكل المسؤولية أمام الله وسوف أنا من ضمن المتعلقين في رقاب اي صاحب قرار يتخذ يعني يستطيع ان يتخذ ان يجمع اهل الحل والعظ ونرى لماذا تخلفت الام ان متى نظل العالم الثالث لماذا نظل متألث على المنهج كما هو والرب واحد والرسالة محفوظة اين العيب؟ عيب فينا ام في الزمن الزمن يبدل <تصفيق> الظروف تغيرت يبني نحن الذين نصرع الظروف المؤمن كما قلت لك كلمة اقبال المؤمن الضعيف يتعلل بالقضاء والقدر، والمؤمن القوي هو, هو قضاء والقدر. حس. لكن ربما تكون هذه نبوءة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تدعى عليكم الأمة وكما تدعى. جميع جميع. طيب طيب يعني. هو. هذا المضاي الله وقدر. لا ين من يقول هذا بسبب تواكؤ لأننا خلاص طيب خرنا ايه؟ أمرنا إلى الله، الأمة كلها عليهم. لا هذا ضعفنا. ماذا نصنع؟ ما أشبهنا بالتميز الخيبان. ماذا أصنع تميز خيبة؟ يرسل في الدراسة. إذا بوف بالليل. والله يقول يا ابني ذا بعضه قضاء وقدر هو المنهج اللي صعب ولا منهج ابني درسوه الولد ايه يقول لا يبالعب في المنهج العب المدرس يبالعب فيك انت ايها الخيبان التعباس م. سبحان الله قلت للصقف وهو في الجو عالي اهبت الارض فالفضاء جديده قال ان في جناحي وعزم ومرتع الفضاء مرعى الخاصية ايه هذه الهنة كنت الصقور على الذرة تصغي لبسوثة القمر لك الغراب يطارد بجية الحقيرة في الحفر. وعلى قدر أهل العز. هي كده يا سبحان الله. و و و يعني يعني ليس الخبيه بالتمني ولكن ما وخر في القلب وصدفنا ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. وما نيل المطالب بالتماني ولذلك قلنا إن النصر كان للأخيار. فلما ضاع أهل التقوى صار نصر الأقوياء. مزيز مزيز مسونا في الكون. صحيح. لا يا مؤمن. يعني نحن خذلنا ديننا. طبعا. <تصفيق> نحن خذل ما شرفنا ديننا نحن ظلمنا ديننا مرتين يعني من آخر نعم نعم ظلمنا ديننا مرتين الأولى ما طبقناه في حياتنا تطبيقا عمليا وإنما فرقتنا الأهواء وال والفرق التمو التشرذم والعالم كله الآن قائم على الختونات تجميع تجميع جمع بجيب دول سوك الأربان مشتركة على اختلاف مذاهبها ده فكر مش عارف ليه ليبراري وده فكر رأس مالي وده فكر الشيوع كله كل يستمع تحت الله يا واحدة ده موزارة داخلية واحدة ده كمبيوتر واحد حسب قلي واحد موضوع لي كل بياناتي سبحانه العملة التاسعة سبحان الله صحيح وإحنا كالمسلمين ده أخاف من أخوة للمنقيم سبحان الله سبحان الله فتقبيل أضعنا المنهج بعدم تطبيقه وأضعنا الإسلام بعدم تبليله مش طبيخ كلام هيبقى الكلام ده عارف اخذ دعاه دول مساكين دول اخر المعمع احنا عايزين تطبيق سلوكي عملي. احنا في تصفوا للمنظمات عشان بنعمل انت رجع واضح اثر في سلوك الناس ولا الناس بتستمع الى قصص؟ يعني نسأل الله أن يكون أسفر يعني أتمنى أتمنى لكن, لكن قد يكون خلل فيه قد يكون خلل فيه قد يكون خلل من عقبات أخرى ما يصير لكن لكن ثم يا سيدي انظر إلى قولي ولا تنظر إلى عملي ينفعك قولي ولا ضررك تقصيري هذا كلام أبو حامد من أفضل نقيب انظر إلى قولي ولا تنظر إلى عملي ينفعك قولي ولا ضررك تقصير عارف واحدة مخ مش مشبه حجامة يقول له فيه من الخيبة المركبة لا لا لا هذا المحجبات والمنقبات دول اخلقهم ايه وكذبين وممكتبات طبش انت ماذا مقرأ انت الغيب والكذب ده خير مش طيب لا, لا لا مش بالقيم مش خلال بالقيم وتحجب كمان يبقى انت مثال صالح للمجتمع الحق لكن تلكيك اي سلام لف ودوران كمان الاسرائيل تماما طيب ها. هنا اذا قسنا ربطنا بين واقع الذي نعيش فيه الان والواقع الفائت والمنصرم علينا في عهد انبياء الله ورسله نجد دعاء ومدعوين وهنا أيضا دعاء ومدعوين مع اختلاف الطبقات والقلب لكن المنهج, المنهج واحد صحيح المنهج لم يتغيه هنالك نأخذ جانب المدعوين هنالك المدعوين لم يكذبوا القرآن الكريم ولم يتهموا القرآن بخلل أو نقص أو عيب في المنهج أيضا كذلك قالوا, هنا قالوا لأن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا بأن تبع... اعترفوا بانه هدى القرآن ده هدى لأن نتبع الهدى يا محمد معك تقطف من أرضي. من خلال قراءة فضلك ال العريضة في تاريخ الأمة الإسلامية وكتب الفقه والسيرة، هل وجد انتقاد واحد ضد القرآن الكريم تحديدا كلها وكلها راحت هباء منثوراً. طيب. كل من وقف أمام القرآن جرفه بحر القرآن الطاز. جميل. ما برنا الآن نستمع من أمة الإسلام لاتهامات توجه وشهام موصوم بنار. توجه ضد القرآن الكريم ومنعج القرآن الكريم الاستدمار الأجنبي لما خرج ترك طابورا خامسا وسادسا وسابعا ه هذه الطابور هي أبواق لهؤلاء المجرمين يشككون ويريدون لي الحقائق ويريدون أن, أن, أن يرضوا الآخر ويرضاء الآخر ليس على أساس ثوابتنا لابد أن أثبت أنا بالعكس احترام الغيظ بي علاقتي. ما ما ما سبحان الله لك حكايه بسيطه نعم في بطار امريكي اخوه فين في طابور مسلمين لا اول واحد ضابطه الجوازات ختمت له يعني وقعت, وقعت الجواز ومر ثلاثه اخر بنفس الطريقه وعلم سمت العرب المسلمين اوقفاتهم وفتشوا الحقائب فسائل طب اول واحد مر لازم اول واحد لم يتطلع في وجهه وأنما كلمنا باحترام وأدب وأنتم تطلعتم في وجه فشكك أنكم مجتمعين غير حقيقي هذه واحدة أجدبية تعرف باستعمار سبحان الله العظيم راقبت من ينظر ب... باحترام أو من يتكلم باحترام ومن ينظر ب... بسوء أدب سلوك نحن الذين ما شركنا بينا والله ما شركنا بينا طيب ف... الآن نسمع من ينعق في م. الظلام يقول أن الحج دعوة لعبادة الأوثار وآيات المواريث لابد أن تراجع مرة أخرى وآيات الأحكام لابد أن تراجع والحدود والآخر هذه الأشياء التي ليست مضحقة لكن هذه الغربان التي تنعق في هذا الليل البهيم لما لم يتصدى لها الدعاء ونحسبكم من الصفة في هذا الزمن ولا أولاً أولاً هذا يهرف بما لا يعرف ولو أن كل كلب عوى القمته حجرا لأصبح الصفر مثقالة بدينان وأنا تعوثت طوال حياتي أن أسلق وربح المنهج دون أن أنظر إلى من يعادي. لكن لكن إذا تقص من الإسلام شيء ما هم جميعا. ولكن هذا الذي يقول هذا الكلام والأسف من بني جدتنا قال فيهم صلى الله عليه وسلم ألفناتهم ألفنات هلسلت العرب وقلوبهم قلوب الأعاجب. هكذا وصفهم هذا حديث أبي سعيد بنuslim يقول يقول أن أن أن أناس على أبواب المساجد لهن لهم نساء كسيات عريات مائلات مميتات شعورهن كأسلمة البغض لا يدخلن الجنة ولا يشمون ريحها وإن ريحها لا يشمون مسيرة كذا وكذا ثم قال ألسنتهم ألسنت العرب وقلوبهم قلوب الأعاجب يتخلم العربية لدغة القرآن ولكن, ولكن فكره, فكره الله. أنا, أنا ضربت لك مثل من قبل وتخيل أنا وأنت أن سيدنا عثمان بن عثمان بجهة جيش العسره لا. وجد 2007 ميلادية كان يعمل سيدنا عثمان وعنده مصنع للذخيرة الحية وأحدث التقنيات في الأسلحة. لأن هو كده وجهز جيش. سبحان الله. سامه. أو, أو... <تصفيق> بق التجار العظيم في الجاهلية وصل إسلام. هذا كان أصنع ببملايين ووو. دول وفرصة دولية لا. يعني كانوا كأنهم. يعني كانوا بيعوا في سبحان الله العظيم. ها. واحد يعني في ساعدنا بوقاص. ها؟ طلحة زبيط كل هؤلاء أصحاب الملايين ما نفعنا سبحان الله العظيم. ففالمساله يا رجل يا مؤمن المؤمن الفطري الله يرحمه الشيخ. الشيخ محمد الغزالي الله عجيب بين وال... وال... وال... وال... نا. نا. قال جلست مع الشيخ محمد فلي الغزي رحمه الله عليه رحمه الله من... هو, من... هو اصلا من اصل تركي حب فهي يعني يكتب يكتب فتعجب الشغل قال له استغفر حمد يعني لماذا تكتب كلاماً قال هذا أكتب به آيات كتاب الله ولا جوز لنفسية أن أكتب الكلام العادي بالقلم الذي أكتب به آيات كتاب الله سبحان الله العظيم نبي نبي عن إيه نبي عن مش حمل هم الاستاذ قيمة القرآن قيمة الدين عنده اللي ما مر ربي الله عنه. ما ركب ذابتا في المدينة قط إلى أن مات يمشي بأقدامه والعجلة قدما توافق قدما يمكن رجل يقول لي مكان رجل رسول الله جابر بن عبد الله يقول أنا أسير بجوار الرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظل وأبحث عن ظله فلتب ليها جابر تبحث عن ظله قال كذا أطاه بالقدم في ناس الآن بالططأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتظن أن الله ينصر أمة تتمكر بدينه وكتابها سبحان الله ولكن هؤلاء الذين تقول عنهم هؤلاء فقاعات يظنون أن إرضاء الآخر بأن يهاجم دينهم والله إن الآخر يحتقره وما يحترم الآخر إلا من تمسك بدينه كيف تتعاملون معهم كدعاء تحذون حذو الأنبياء ورسل في تطبيق المنهج نحن أولا إذا أرادوا النقاش الهادئ بمعايير نحن على استعداد لأن نناقشهم في غرف مغلقة مش على لماذا؟ لمن النصيحة على الملأ فضيحة وأنا أريد أن أسطر عوارة ويعم استر له عورته يعني فضلتك واثق ده ثقتي بكتاب ربي ثقتي بديني أحسنتك. ثقتي لما يوصفونا في الناس هكذا لان ورثى فصادف قلبا خاليا ها. فتمكن مكانه أتاني, اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى تصادف قلبا خاليا فتمكنها واللي قدامه ايه فارغ القلب بس قبول فارغه فيؤثر فيها طيب كانت دعوة انبياء الله ورسله لمن هم ليسوا على المنهج هنا الدعاء يدعون من هم على المنهج. لما إحنا إحنا الآن أنا مهمتي الأساسية الآن دعوة المسلمين الإسلام. <تصفيق> هذا لعمري تناقض عجيب. ليه؟ لماذا؟ دعوة المسلمين الإسلام؟ طبعاً. المسلمين بدون الإسلام؟ لا. بأهلينا الله, الله. الله. يا الذي بلش. تعال قل قل شيء الآن في السوق الذي أجلس أنا وأنت فيه. عود من المكان الذي جئت منه. نسأل الله السلامة. سوف نكون عرايا أنا وأنت تماماً نسأل نكون مننا لله. بحاجة. لا لا يعني نس نس لله أن أن يسرنا ويأكل من شئ دنيا أخرى. لو قلنا لكل شيء عود من المكان الذي جئت منهم لما وجدنا إلا الجلود التي على أجسادنا وأشك أن ربما لها يعني حقوق عند آخر أو عليها حقوق عند آخر. يبقى يبقى كائن. إحنا يعني قضية الجماعة اللي كانوا بتقول قرنين بالضبط. نجعله لك خرجا على... على... عندهم ال... ال... المال نسيره فوق مناجم الذهب ومناجم البترول ومناجم الحديد وخيرات الله والعالم و... الإسلامي عالم متكامل اقتصاديا سبحان الله العظيم ونحن ذاهلون لا ندرك عنها شيئا ذهبت الى بعض البلاد في جنوب عاصمة عربية سبحان الله 1200 كيلو متل بالطائرة وانا اهبطت وجدت اثار عبار البترول فشتعل ووضع قالوا أن الهولنديين جاءوا سنة 1550 اكتشفوا أول أول حقل بترول في هذا البلد. الهولندي ترك بلده والهواء النقل والغابات وراح في جنوب الصحراء على بعد آلاف المترات من بلده فيأخذ البترول والذي فوق البترول جاء على جدرية الخبز حافي فوق الذهب الذي أعطاه له رب العباد. منتظر امل القميص لما نجي عشان نعمل البول انا ادعو المسلمين الى حقيقه الاسلام ليس الاسلام ان تصلي واصوم هذه علاقه بينك وبين ربك اما ثمره الصلاه يعني شوف الصلاه تحتاج الى عده امتار لا. لكن الحفاظ على على قيمه الامطار هذه تحتاج ان تحتل العالم كله بفكرك وعقلك وعملك هذه حقيقه الاسلام احسنت طيب إذا كان النبي والأمبياء والرسل هم مؤيدين من قبل الله تبارك وتعالى، يعني بدل ربنا بنى صناعته يقول رسول ما ودعك ربك وما قال ويقول والله يعصمك من الناس، فأين التميز الذي نجده في شخص النبي والرسول حتى نقتدي به؟ لا هذا التميز هذه خصوصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن, ولكن ليس ليست معنى هذا أنه لم يهينه لم تهينه قريش. سبحان الله كان يضع سلة الجسور على على ظهره. ومن ينصرني؟ أيت فاضدة وعلي نحن ننصرك يا رسول الله. سبحان الله. طفل صبي صغير وبنت بنت صغيرة سبحان الله. ورغم ذلك رغم ذلك صار على المنهج. وما دعا عليهم. ذرهم يا ملك الجبال عسى رب العباد أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. سبحان الله. الله مغفر لكم فإنهم لا يعلمون. إذا قضيت وحاربت الدعاء دي مسألة يعني. سنة من سنة الله اليوم شو بس في نقطة الآن. الآن رغم كل هذه الصورة القاتمة في ربما يرى المشاهدون المشاهدات أنني اضمنت الصورة إلى حد ما الآن أبشر الجميع الباطل هو الذي يقاوم رغم كل هذا سبحان الله مع يقضت المسلمين الآن ويقضت الأمة الآن الباطل يقاوم أنا رجل أرصد الحركة من أكثر من ثلث قرن الباطل يقاوم الآن مقاومة شرسة يقاوم لأن الحق أبنج وواضح وأسهل أيسر المسافات إلى قلوب الناس هي دعوة الله عز وجل ولكن ينقصنا من طيب من خلال قراءات حضرتك المستفيدة والمستعرضة في تاريخ الأمة الإسلامية متى بدأت الأمة في الهبوط من علوها إلى هذا السفل الذي نجد فيه تحديدا في أي عصر تحديدا إحنا مرة بين الأول عصر خلفاء الخلفاء الرسلين هذا. كان طيبًا. <تصفيق> سبحان الله. الذين طبقوا الواقعية المسالية أو المسالية الواقعية. طيب. ملائكة. ملائكة, ملائكة البشر. نعم. ثم جاء جيل التابعين. ثم جاء جيل تابع التابعين. هذا عصر التميز والتفوق. القرون الثلاثة التي شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية. حرقون القرمي ثم الذين علونهم ثم الذين علولنا دخلنا في القرن الرابع بدأت أو بدأ عصر الرفاهية العلبية الرفاهية العلبية وما هي الرفاهية العلبية هي توضيح الواضح فشو بدأت الأمة بأمور ما كان يجب أن تنسحب بها بما لنا توضيح الواضح لبعنا هذا يقول ربنا في عيس الوضوء وغسلوا وجوهك. إذا في وجوهكم إذا وإذ قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأديكم إلى المرافق ومسألوا بالغسقكم وغسلوا إلى الكعبين الأمر غسل واش غسل الصحابة وجوههم والتابعون غسلوا وجوههم وتابع التابعين غسلوا وجوههم وتابعوا. وجاء عصر, عصر فائل المياه ليقول ما هو أصلاة الفتوحات شغلة الدول ب... الصين بتدخل في دين الله الهند بتدخل في دين الله المغرب العربي وصل لهو بحدود عندنا ال ال ال الامر ايه لقوات الابناء بدأ فطب ال الحكام لهم من يحاسبهم الامراء ويقف العالم ينصح وو سبحانه وصديق اهل العلم عبد من عبد العزيز ما كان له في مجلس ان اهل العلم فبدأ العلماء يعني ال ال ال فكيف قيامه وصلوا ما هو الوجه <تضحي> الوجه يبدا من منبت الشعر الطبيعي الى اسفل اللحيه وما بين شحمته الاذونيه تمام طيب في المن... في, في, في, في عندي عندي من منبة الشعر الطبيعي لماذا قال الطبيعي ربما يكون لا اظن <تصفيق> ان بدايه الرق... دخلنا احنا بدونه <تصفيق> <تصفيق> هذا محمد خالد ده ايه ما هذا كوب على <تصفيق> الله أما الكاس والذي ذا ايه <تصفيق> <يدلق صح ولا تصفيق> لا. صحيح. صحيح. والكاس يكون مليء اطلب يكون منهم ما صح <الله>. <تصفيق> صحيح بارك الله فيكم هذا خلاص مر علي وأنا أشرب منه من كوب تمام عندي يا محمد ما هو الكوب لو سألتك انت وابنى اللي واقف عند الكاميرا والبو والولوفا كل واحد يقول بتعبير شخص وعبرة عن إناء زجاج والتانية قال لا ده أصبح عندنا في بلدنا صفيح قال لا ده فيه نحاسه ده فيه فضة ده في فيه مستال ده فيه ورق الآن والآن ده بالله وأحجام صغيرة زي, زي أطفال الأنبيل فيه كوب ورق وهيجيب أمراض ورميه وتلوث بيه وشولان أبا مكان كوب من الأول يا رسول الله ما الذي يفتر في رمضان؟ دخول شيء من من المكان الطبيعي طبعا في هناك ثلاثة نوعا من المفطرات في نهار رمضان يلا طيب الولد لو حافظ العشرة الاولى على اخر السنة يكون مسيح ومطالب مطالب ثلاثة الذين عقدنا الامور احنا فدخلنا في اطار سفيه مأمون الله ونقل كتب الفلسفه وترجموها ودخلنا الصفة ودخلنا في دهاليز علم الكلام وضيعنا مجهود الامه في امور ونقل. فوقفنا عند حدود الفقه العبادات نعم وتركنا الدنيا يرتع فيها الاخر بعد ان طلقناها نحن فلا كتبنا لا دنيا ولا حققنا حقيقه الدين تس. طيب إذن من يعني من من العصر عباسية تقريبا <تصفيق> اشتدت <أستاذت> الأمور <تصفيق> تنحرف وتتدهور إلى أسفل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بدأت صغيرة ثم استشرت على مدار 21 عاما وصلت قوية في قطعة مكة يعني هنا بداية الدولة تقريبا عظيم صحيح حجم الوداع كان فيها 13 و ومائة ألف جيد نقول أن يعني أن الدولة الإسلامية تشكلت بعد مرور 21 عاما من الدعاء من إقرأ طبعا صحيح كذا، ثم استمرت أربع قرون، ثلاثة قرون. تمام تمام. صح، بعد الربع سطر ثلاث، ثم بدأ في الانهيار. طمع. كم منذ بداية هذا الانهيار والدعاء موجودون ولم نتقدم كعصر الصحابة أو التابعين أو التابعين الحاضر في العصر النبوي حدث في العصر. السؤال. السؤال. لخلال المفدعة أم لخلال في المدوع؟ المنهج كما هو، والدعاء المرصوص كانوا كما هو لكن حجب بين الدعاء وبين متخذ القرار. فخاصة حدث في الصوم ناكد وكأن الأمراء ضد العلماء كأن عمر التنيف أم لأنه ليس هناك إخلاص في الدعاء بعضهم لكن بعضهم كان مخلصا يعني إذا ذكر ابن تايمية سكت التنيف إذا ذكر ابن القيب إذا ذكر العز بن عبد السلام ويجع يقول له الخزانة المصرية ليس فيها مال عشان نعمل إيه. نعمل إيه فهيقول نبيع الأمراء المرض الممليك ولك أول وآخر مرة في التاريخ أميب للبيع سبحان الله فف فف فاتوا العز بن عبد الله صراحه, صراحة. الله طلعوا الاول اللي عندكم وبعدين كل الناس جهه شركه وجهاده سبحان الله لما رفع خطب رئيس ساما ما الذي حدث رغم كل هذا الـ الـ الـ الـ الـ يعني التردي كانت العقيدة ما زالت موجودة عند المسلمين التي بدأت الان الامه كلها نفض التراب عنها واستبانت الحقائق فاظه الان اما لنصرة دين الله وإماما عدنه لدين الله وضع حكم الجاهدية يبغون ومن أحسنه من الله حكمه بدأت سورة السبين فالمرحلة اللي حدث فيها هذا كله الجماهير أحيانا بعض الدعاء يغتروا في الجماهير هذا مصير هم أصلا <تصفيق> هم أصلا لا يخبرون العمل إلا بكثرة الجماهير والاستخالات دلالة دلالة الاخرى دلالة الاخرى دلالة الاخرى دلالة دلالة ويفترضون مم. أموالا معينة دعنا نتكلم بصراحة هم تلاميذكم ويفترضون أموال محددة ورواتب وطيران فرست كلاس وفنادق فايف ستارز أو سيفن ستارز ورحلات كذا وكذا, وكذا وكذا وإن أبوا لا يذهبون للدعوة أنا لا أعرف تلاميذ بهذا منص. عشف موجود عشف. لا لا ما موجود بدون ذكر أسماء لا لا موجود أنا لا, لا, لا أعر أنا إذا, إذا كنت طرحت أنا مدرّب لأحدهم فأنا أتبرر من من, من من من من من من أنه تدميدي لا, لا لا لأن الدعية إلى الله لا ينتظر عطاء من المخلوق وإنما ينتظر عطاء من الخالق لأن ما يعطيه له رب العباد سبحانه وتعالى من حب في قلوب الناس تحجبها حب المادة والإخلاد إلى الدنيا قبل الفاصل أطلب منك نصيحة للدعاء أولادك وزملائك على الدرب ماذا تقول لهم؟ أقول لنفسي أولاً تخلصي فتخلصي، ود كل دعية على الدرب سددك الله وأقامك على طريقه ونزع حب الدنيا من قلبك. أنت عبقري في الحوار، سيد الشيخ. أنا دا عبقري، ده عبقري ده عبقري. حسناً، عبقري <تصفيق> مشاهدينا الكرام، فاصل قصير أنا لحضرتكم ده حضرتك مرة أخرى، كن معنا. صفوة الصفوة الكرام بحضراتكم الكريم, الكريم الكبير الشيخ الدكتور عبد سيدي لا تغضب مني في هذه الحقيقة ربما. لا لا أنا أريد أن <تصفيق> يكون أريد أن أكون أهدى من هذا لكن يبدو أن هموم الدعوة صحيح. يعني رغم أن الإنسان يقول كم عام فضلت شركة الدعوة يعني من سبعين ميلادي ما شاء الله ما شاء الله خمسة عاما ما شاء الله حضرتها صديقي من دعى في في هموم لا تجد الدعوة إلا هموم ولكن عندما تتلمس علاوة ثمرت الأجر تهون عليك مراره التكليف متى تكون سعيدا كذلك عندما, عندما يهدي رب العباد عز وجل بكلمة أقولها شاردا عن الطريق أو ناب عن المنهج أو مخالف أو مهاجم عندما أجد مطوع ثم ساعتها أطلب منه الدعاء لانه اقرب الى الله يبيني. طيب بخصوص هذا الهجوم نعود الى موضوعنا مره اخرى قديما انبياء الله ورسله كانوا يدعون الناس الى المنهج لعباده الله الواحد الاحد ونبذ عباده الاوثان عدم الشرك بالله وكانوا يوجهون في ذلك عداوات وعداوات هذه العداوات كانت تتمحور حول الحاكم أم المحكوم والآن كيف تقيم هذه العداوات الموجودة وكيف نستفيد من منهج منهج الأنبياء الله ورسوله حل المجبين لعلم الفرق عالمه ديننا أنه لا يفرق في تكليفه بين حاكم ومحكوم ولا بين عصامين وعظامين عالمه تقيده عالمه تقيده مش حتى أنا يعني يعني مولود من الرحم مولود من الرحم يفضل عن مولود من رحم آخر أو ناشئ في أرض يعني يفضل عن ناشئ في أرض أخرى هذه ليست في دين الله كلكم لعدم وعدم انصراف. الحمد لله. فقضية أن أن يعني مثلا الله سبحانه وتعالى بأن عبد الملك بن رانك لوجوه قلت تطلبون مني أن أسير فيكم بسيرة أبي بكر وعمر وأنتم لا تسيرون معنا بسيرة رعيت أبي بكر ولا رعيت عمر. أجمعه الله. شوف شوفت من وهذا م. هي معادلة وهذا رجل فاهم م. وهذا رجل فاهم. نعم. وطبعا ويجب أن أن تطبع العلاقات بين المثلث. المدعوين والدعاء وصاحب القرار ده بده دور في وطن واحد مصلحتهم واحدة بعضوهم واحد وهمومهم واحدة فاذا اجتمعوا بإذن الله برعلمين حدث الخير هذا اتصال من نكد اللي حدث ده لا جريعة لا لا لا سبحان الله يعني رحمة الله جبنا عندنا من الافات ما يجب على الدعاء ان أن يعالجوها بحكمة عندنا روحانية مزعومة روحانيه كاذبه روحانيه مزعومه كثيرة. يعني واحد مثلا يقول لك انت بصراحه عندك رغبه جنني اه كثير ما نسمع هذا الكلام معمول عمل ومنصور قنوات الان خنوات. مربوط قنوات دي هذه وخلط هذا بذات واصبح الانسان لا يميز بين هذا وذاك ما بنتحدث القرآن عن الجن لا يمنه هذا تحدث عن الدين ما تحدثنا عن الدين في قصص سيدنا سليمان طيب مس يعني لا. مش سوى لك سوى مس لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا شيء نستهدف نحن فيه لا لما نزل عليه قول الله عزوجل اليوم أتمت لكم دينكم واتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينه أما كمل الدين ام أم صعدوا تمام نعم طيب جميل. لما تجي الزوجة مقطبة جبينها، مهينة لزوجها، غير مربية لأولادها، في نكس في البيت مستمر. طلعت الشيخ تقول له من إياهم تتصدروا، قال له أنت ما عمول، يقول له ما عمولك عمل بالكرهية وبالتفريق، ومش عمله عملها هو. هي التي عملت. الرجل سبحان الله باخيل وبذيء لسان وشحيح ديات ولا تحمل مسؤولية. يود والله والراحل. انا شعر كده من اقاريب لما بيزوروني يعني عينهم والعادة والله حامية كده و هعملية و... يعني في الحسد ايه تسأل ولد شاب كده حاطت مش, عارف مش عارفها و حاطت مش عارفها لا لا لا دا آيه لا ده للحفظ قاية القرسي لا انت تحسن ليه يا على ما تحسد مم. على جمال خطواته <تصفيق> لو لا على ما تحسد سبحان الله مم. لو رأك رجل النابه لما تمنى ان يكون له ابناء من اخر من اشباه سبحان الله فقالت هذه الروحانات المزعومه الباس ال ال الدين او الباس الباطل الباس الحق ومشيء. ضحك بحلقة على عقول الناس ليه رفض ان يقول كالذي, كالذي يتخبطه الشيطان من المس ما هذا؟ هذا تجميل، تجميل بنت بتتعلم اللغة. أنت من الواجب أنت بتتعلم اللغة، أنت عن هذا. أنا أنا مقتنع أنا. أولها لي تعودا صحيحا من ناحية اللغة. منذ منذ أنا التقيت بفضلكم وشرفت بتقديم البرنامج معك وأنا مقتنع بكل كل كلامه تقوله لكن هذا صوت الشارع. و وباعتبار رسول المشاهدين هذه أسلف المشاهدين. جميل يا من جميل جميل جميل طال. أما يجيب المطر إذا دعه ويكسف السوء. اللهم مع الله. هل الاقدار تفسير إلا بقدر الله سبحانه وتعالى الغالب وبعلمه السابق ها فإذا القضية قضية, قضية أن, أن الإنسان المؤمن القوي هو الذي يصنع القرار الرمي يجيب المضطر إذا دعاه ويشو شو ويعانى الخلفاء خوفه مع الله سبحان الله لا لا سبحان الله العظيم إذا قدر قدر الله الغالب هو الذي يسير بعد أن تأخذ الله. في الأسباب الله. يا مؤمن مش إذا مريض فضع يدك وادعوا الله عز وجل بالبروخة المعروفة. وحنزيد يد عمر بنين. يد عمر بن بالخطط كيف نأتي بها؟ مم. إحنا قادين ملوثة من من, من أثار الحرام وال وال والبعد عن كيف يعني أنت, انت يا رب أدع الله أما يجوب طرق قال فأقر ربك وبدعوني السجدة على ما يسأل النبي صلى الله ثلاثة عشر سؤالا في كل سؤال قال له كل إلا في سؤال واحد ها؟ يسألونك عن الخبر والميسر كل فيه ما اسمه يسألونك كم هذا يملقون؟ كل العاب يسألونك عن الأهلة كل هي مواقيت الناس والحاجات يسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نفسه وإذا سألت عبادي عني فإنني قريب أين قل؟ ما في عن الخمسة الرسول الخاتم المعصوم لأنه بعيد عن المسألة دعني عبادي يعني ما اقولش في حق جده النبي وابي السرندا عشان خطر سيدنا مؤمن قال للنبي اللي ده اللي دخلوا الغار قالوا نتقرب الى الله باحب اعمالنا مش بحد ثاني باحب اعمالنا الى الله واكثرها اخلاصا فضوتك لا لا توافق على الجنة والاعمال والسحر لا ما يتعلمونه منه ما يفرقون به بي بين المرء وزوجه كان كان كان كان عرضه معروض كام كان خرف كان خرف تام كان وهو انه كان, خرفه كان, كان انا منعاذر من لحضرتك بتقفل على الموضوع نعم منعاذر من لحضرتك تقفل على الموضوع لا تودي الكلام فيه اصيرنا الناس تطلع يا اخو الان على الانترنت تبعتوا لنا شتائم ويقول لك يا عمر انقل الجن يعني انقل صورة من القرآن بس انا اعرف الجن الذي اخبرني به رب العبادة في الكتاب وتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم <سؤال> اما قضيه الناس تتخذها مهنه وتتخذها لاخذ امور الناس بالباطل وتغييب الامه عن واقعها المر ده هو يعني يا ابني هو انا هو انا, هو أنا حليت مشاكل الواقع لما اروح لعالم الغيب هذه السمعيات في كتب العقيده اسمها ايه السمعيات العرش الكرسي اللوح القلم الملائكه الجن الشياطين هذه نؤمن بها وبوجودها ولكن ما رأيناه نوم وده حرام أما أن أخدر الله إذا دخل فيها آخر هذي ولأسد الجنة عم العمل ها عشان فلانة لا تتزوج إذن على رجلي نام الأسود يبغى يبغى يبغى مايه قدر الله الغالب أم عمل الذي عمل هاي الكلام هذا الزواج رزق يأتي في الوقت الذي يريده الله لا يعطله أحد ثم واعلم أن رزق الله لا يسوقه إليك الى حرس حريص ولا تمنعه عنك تراها كارهه هذا كلام الحبيب مصطفى <تصفيق> وانا جل عندي رزق الزواج رزق لما يجي اليوم يفرق الباب ويتزوج كل شو شوف يعلم يعني سبحان الله كل شيء بقدر اللي خلى الورقه التي تسقع تسقط من الشجره في احدى الغابات في شمال كندا ولا في جنوب افريقيا يعلمها ليه يعلمها لأن رب العباد سبحانه وتعالى من كرمه أنه الخالق الرحمن الرحيم لما وقعت الورقة قلت نسبة الـ عملية تنخيل الكورولوفيلي المسؤولة عن إنتاج الأكسوجين فقلت نسبة الأكسوجين في الجو ولكن نسبة الأكسوجين في الجو خمس حجم الهواء في الجو فينبت الله في غابة أخرى ورقة أخرى تنبت نفس الكمية ليظل التوازن في الكون لأن الخالق هو الله أما تقول ان أن فلان مع ملاعمل عشان ما تتزوت لا سبحان الله كيف يعني هل الجن ينطق على لسان الإنسان يقول له فلان انت صارق لزوجته ولا عمل الناس سبحان الإنسان مكلس فا وإلا إذا كان غائب العقل لمسألة أخرى نعم هل من خلال قراءات فضيلاتكم في عهد الأنبياء الله ورثنا مما قد سلف ااا كد سيارة الجن والتعامل مع الجن والربط ولا لا لا, لا, لا, لا أول, أول, والتعامل أول. والتعامل سبحان الله العظيم الجن توقف نشاطه الذي كان من قبل وأننا كنا إيه نقعد منها مقاعد، من من فما نسمع الآن إذا دخلها صلاة خلاص. مخاطر قليل. والجن ذا يا يؤمن يا كافر إن كان مؤمن مشغول بعبادة الله وإن كان الجن كافر ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما. سبحان <تصفيق> الله استأرجوا أن لا يفهم كلامي لأن دايما نحن نحط التوضيح على الواضح أنا مش على <تصفيق> مش يعني هذا سبحان الله نقول مثلا في أراء في في فقهاء وعلماء. يرون أن هذا كان خلاص. هذا هذا اجتهاد في انا لا اخوض في امر من امور العقيده ولا اخاض في شيء معلوم من الدين بالضروره صحيح سبحان الله من اجتهد فاخطا فله اجر بارك الله فيك يعني نحسبك لك بإذن لكم يعني المشاهدين سهل. سهل. مرحبا مرحبا. يعني حجبناك عنهم لا ما عنهم أنا إن شاء الله. الكرام الكبير الشيخ الدكتور عبد الكافي بعد هذا بكم. صفوة الصفوة. سيدنا الكرام مستمعين الأعزاء مرحبا بمحاضرتكم مجددا ومعنا المرحب وغضافينا الكريم مدعي الإسلامي الكبير فضلت الشيخ أسعدها الدكتور أمور عبد الكافر مرحبا بصدرات أعوال رئيساما نترقي بعض الاتصالات هنالك سؤال يريح على ذين منذ فترة طويلة أه. لكل شريعة كان لها متحدث رسمي هو نبي أو رسول من المتحدث الرسمي باسم الإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الآن في هذا الوقت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي تحدث بالكتاب وتركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضد لقعبي أبدا كتاب الله والسنتي كأن الرسول ما زال يتحدث بيننا ما من شريدة ولا واردة أما واحد يحجر على أرائي الأخرين يظن أنه هو المتحدث رسم ليس هناك متحدث رسم سوى رسول الله أغلق الباب والجماعات التي تزكي أنفسها بعض الضعي زكي أنفسها وبعض الناس تزكي وبعض الفرق تزكي نفسها الله نهر على هذا الأمر فلا تزكوا أنفسها لاه أعلى من التقرص الله أعلى من التقرص لكن أقول أنا يعني إذا إذا الحمد لله الذي عفاني فضيل عظيم يعني من من أن تسب إلى, إلى إلى إلى ضيق جماعة معين وأحترم كل جماعات العالم على السح طالما داخل منهج أنا أهني رأسيه وأأخذ أي جماعة تمتى فضيل الشيخ جماعة لا إلا الله محمد رسول الله هذا ما ما ما ما من جماعة تيمين محددة لا لا الحمد لله اربع فكر معين رب العباد انا فكري وارائي وحلال وحرام من كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جماعة ولا حزب عباد الاسلام تسعنا جميعا وانا احب كل الجماعات وليست الفرق وهذا يعني تقييم فضيلتك لهذه الجماعات ظاهرة صحية للمجتمع المسلم ظاهرة طري طيبة ونجد أن نأخذ منها الخير الذي وفّى كل جماعة تمثل الصفات الجيدة وكل جماعة على الساحة هي شجرات ورفات ما سمعنا بهذه الجماعات أو الفرق عليهم مرتفعات والسلام ما أليس يعني هذه أنا بلش تسمها وسيلة دعوة وسيلة دعوة آه آه نأخذك داخلاً إيه نواصل الأمر بأن أحضرنا يوصل لخلف الآخر لا ما هذا هذا جهل هلاجح وي ويصبون بعضهم بعض لا على الآخرين وعلى شاشات التلفاز لايش شوف, شوف, شوف, شوف نحن الآن الآن الأمة لا. في وضع يجب أن تتوحد وأن هذه أمتكم أمّة واحدة لا. وأنا ربكم فعبدوه وأنا لا. وأنا ربكم فتقون هذه لا. هذه القبيل وأنا أرى أن كل هذه الجماعات هي أشجار باسقة لا. مثمرة في بستان الإسلام الكبير فحي الله كل من يخدم كتاب لا إله إلا الله محمد رسول الله اهلا ابو رسول الله معنا اتصال تيفا هادي من السودان السلام عليكم السلام عليكم الهادي الهادي من السودان قالوا حاول اتصل بنا مرة اخرى اتصل عتفي اخر السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا معنا انا ابو محمود بن العين بارك الله فيك مرحبا تفضل سيدي أه... اللهي احنا نحبكم في الله يا دكتور ويا أستاذ محمد خالد أحبك الله لدي أحبك وإحنا العيلة كلها فرحانة اليوم لأنه احنا قدرنا نأخذ الخط ونتكلم مع الشيخ بارك الله فيه. <تصفيق> جزاك الله خير يعني حتى احنا متابعينك على البحرين وعلى دبي وعلى الشارق ما شاء الله وكان وأكبر سوريا متابعينها معاك إن شاء الله شكر الله لكل هذه الشاشات الله المنابر ودعوة نعم نعم سؤال يا شيخ بارك الله فيك <تصفيق> في أحد الحلقات في هذا ديننا <تق -أم> ذكرت حضرتك أنه الإنسان لما يدخل الجنة بإذن الله تعالى جعلنا منها إن شاء الله فيجب عائلته جميعا في أعلى آه آه درجة من درجات حصل عليها الشخص يعني إذا الزوج عمل صالح وكان في مرتبة معينة تلحق فيه الزوج والأولاد أو الأخوة والأب صحيح هذا الكلام؟ طيب. أين التميز في هذا الموضوع؟ طيب بارك الله فيك طيب تعالوا في وصل، أرد على التواصل الصالح. بارك الله،, بارك الله. أولاً, أولاً يجب أن نقتنع أن الدخول من باب الجنة برحمة الله ليس بعمل ولا عمل. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل لما قال كلنا يدخل الجنة برحمة الله. قال وحتى أنت. قال حتى أنا إلا أن يتغمد من الله برحمة الله. يعني لا عمل يدخل الجنة، وإنما رحمة الله. يا عبادي ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بعمالكم. فاذا وصل مثلا اب صالح فكان في درجه اعلى ابنه غير ال... او الولد صالح والثاني في درجه سبحان الله الثاني ادنى وما فيها من دمي سبحان الله الامر الطبيعي ان ينزل الاعلى الى الاسفل انت معك تذكره درجه اولى و صاحبك درجه عاديه الرجل عايز تجلس بجواره ال... المضيف ما يرضى تذهب انت اليه لكن الله من كرمه ان يرفع الادنى للاعلى سبحان الله نعم. يعني الحقنا بهم ذريةهم وما قلتناهم من عملهم من شيء. وعدي والله هذا ظلم اللي من... هذا كرم الله وتفضل وعاطفة الآخرة غير عاطفة الدنيا. نعم. يعني العاطفة دي سوف تختفي. في لي إيه أن أنا أقل أو أكثر بسنتي. بدليل أن النبي نصف جنة وإبن الصمر ورغم هذا لا يحزن نوح لأن العاطفة تتغير صحيح. التصل آخر السلام عليكم السلام عليكم مرحبا ناخذ تفاصيل اخر السلام عليكم السلام عليكم الله وبركاته مرحبا من معنا جزاكم الله خيرا اخو من دبي إن شاء الله مرحبا اخايما جزاكم الله على هذا البرنامج كل خير إن شاء الله وبارك الله وفي الدكتور عمر عبد الكافي شيخنا الكبير اللهم صل على سيدنا محمد يعني بسم الله ما شاء الله بس كنا عايزين نديك اقتراح الصغير للبرنامج إن شاء الله حضرتك زي ما انت شايف دلوقتي في الأفلام والمسلسلات والحاجات دي بتتعمل بالصوت والصورة احنا نتمنى من الله ان صفه الصفوة والوعد الحق تنزل الحاجات دي على اسطوانات دي في دي بالصوت والصوره ان شاء الله وجزاكم الله كل خير اه ده حياتي الله تعال بارك الله فيك بارك الله فيك بارك السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتصل آخر السلام عليكم الو الو الو مرحبا السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انت لك شيء؟ تفضل الو تفضلي يا اختي معك تفضل يا شيخ؟ اتفضلي نعم اتفضلي ألو. نسمع نسمعك ألو. سلام عليكم. عليكم سلام عليكم. عليكم سلام عليكم. السلام عليكم وعليكم السلام عليكم الله عليه وبركاته تفضلي شيف عليك يا شيخ الحمد لله نعمل حالة يا أختي تفضلي نسمعك سمعك تفضلي تفضلي لنا سمعك أيضا حبك اللي شيخ يتعذر للإدعوني عادر يا بنت ربنا يا فاقه الخير يا رب إن شاء الله بقى أنا خبأ طيب معنا تصال لآخر تعالوا. مرحبا السلام عليكم حلو, حلو مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعطيكم البعث السيدي وإياك فضل أشكركم على هذا البرنامج وفي عندي بس اقتراح لو سمحتوا إذا ممكن تأخذوا بنظر الاعتبار أن هذا البرنامج جأتي مرة واحدة في الأسبوع ليه اختراح يعني وكل هذا يعني لو عملته استفتاء حتلاقوا أنه كل الناس بدهم البرنامج يتكرر أكثر من مرة في الأسبوع ولو كان حتى يوميا الناس لا تمله والناس كلها تنتظر هذا البرنامج يا أستاذ محمد خالد بإذن الله نرحل أبرد لبارة التلفزيون وسوف ترى الصريح إن شاء الله ولي سؤال بمأنه يعني يا لخدم الخط لي سؤال بس للدكتور صد. في موضوع الجن طبعا أنا أؤمن بكل كلام الدكتور حقيقة ولكني حضرت أحد المشايخ وهو يحمل دكتورة في الشريعة الإسلامية ويعالج من موضوع الجن مجانا لا يتقاضى راتب ولا يتقاضى شيء لهوت الله تعالى وهو معروف في البلد اسمه معروف يعني لا لا لا أريد أن أذكره, أذكره. وحضرت جلسة لتحض مو... مو لتحضير لاستخراج الجن من جسم الإنسان فتكل فتكلم الجن يعني وسمعته أنا بنفسي سمعت الكلام هذا سمعت صوت الجن نعم نعم يعني هو الصوت نبرة الشخص اللي اللي فيه الجن آه. يعني مو الجن نفسه وك... وكيف خرج الجن لا هو طبعا ب, ب... بالقرآن الكريم لا يتكلم إلا غير القرآن الكريم لا. بآيات محددة في القرآن طيب, طيب وصلتنا رسالتك سيدي وصلتنا رسالتك لا. يبدو أن هذا الموضوع يحتاج إلى كلام طويل. إذا أوجست أنا في القضية ظلمت الموضوع يعني يعني العربي ينكر البرد النفسي م. ويقول العرب إلى الآن نحن في 2007 <تصفيق> أن لو اكتشف ان احد افراد العائلات ذهب لد طبيب نفسي ذو رجه قالوا انه مجنون صحه صحه بس انا سجلت الرساله وصلت <تصفيق> <تصفيق> السلام عليكم مساء الخير مرحبا <تصفيق> اهلا ابا اسال الشيخ عن داء الصبر يعني سبحانه الله الواحد يكون مستلي آه في احله وفي ابوه اخوانه كيف الانسان يصف <تصفيق> ألا إله إلا بسم إخلوا من يبصهم أو مبتلفيهم لكي خلنا نصبر وإذا كملها. وياك إن شاء الله شكرا بارك الله فيكم ما ما سمعت سوى إذا الإنسان بتولي في في أهله كيف لو أن وهم أو مبتلفيهم أصلا كيف يوقظهم يأخذ يوقظ الله و... الدعاء يعني مخ العبادة يدعو لهم. وسلوكه معهم ويتفع بذاته أحسن فإن شاء الله ربنا يهدينا جميع ويهدي أهلينا وأبائنا أمهاتنا وأخواننا وأخواتنا وأبنائنا وأبنائتنا إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى لابد الله أن الله. تصبر عليهم وتدعو لهم بالحير دعنا آخر سلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا. أبو نورس من العراق من الموصل يا مرحبا أبو نورس اي الله ومصلحه الله يبارك فيك ويبارك بوالدنا الغالي الدكتور عمر عبد الكافي الله يبارك فيك وجزاهم الله الخير عنا كل جزاء الاخ العزيز الدكتور عمر عبد الكافي نطلب منك الدعاء لنا العراق في هذه الظروف نعم ونرجو جزاء جزىك الله خير انه تدعي لنا في هذه الظروف الراهنة نعم. اللي يمر بيها العراق نعم يا أخي يا دكتور يا عمر عبد الكافي احنا ناقصين أحنا الخشوع في الصلاة ناقصين كل هذه الأمور نتيجة الضروف اللي احنا نمر بيها فماذا نفع بالجانب بارك الله فيك أخي الكريم أولا حي الله العراق وأهله أدعو الله عز وجل أنا لا أنساهم في صلاة ولا في صلاة الجماعة ولا في خطبة جمعة ولا في محاضرة أن يجمع الله شملهم وشتاتهم وأن يطرد عنهم كل مكروه وسوء عليهم صايد العراق إلى, إلى العراق الدين ويصير اخوه على قلب رجل واحد بجميع مذاهبهم وطوائفهم اخوه احبه مواطنين يعني مخلصين على ارض العراق الشقيق اما أخر مساله في أنتم الآن إلى في منه في أي وقت السلام عليكم حلو هارون صدى. السلام عليكم. وعليكم السلام وأنا الله وبركاته كيف الحال يا دكتور. الله يرضى عنك يا دكتور. <تصفيق> جزاكم الله خير على هذا البرنامج الطيب. حديثه، حديث أقول كلمة قبل ما أسأل سؤالي هو يقول المتنبي وإنما الناس بالملوك وما تفسر غرب الملوك معجب. ما. فأنا أظن والله وأعلم إن يعني السبب, السبب الأول فضل هذا البرنامج. من وجه نظري يعود إلى حاكم الشارقة حفظه الله لأننا نتابع برنامج الشارقة وكل الفعاليات التي تجري في الشارقة وهي طيبة جدا يعني من من الشعر والرعاية التربوية والبرامج الجادة والمسلسلات هذه. في الحقيقة يا دكتور عمر يعني أتحفتنا غنات الشارقة في رمضان الماضي ببرنامج جميل جدا اللي هو منشد الشارقة، لا. ونتمنى من هذا المنطلق أيضا. طيب لو تمنى يعني باختصار حتى, حتى لا يدهمنا. صفوة الصفوة، نتمنى لو لو لو يعني تتبنى قناة الشارقة أن يُعمَل كمسلسل تلفزيوني يستفيد منه الأجيال، ويعرض في أكثر من قناة حتى ينتشر ل للناس جميعا. الله في الله تعالى جزاك الله خير ولكن الحب الله ولأخونا محمد غاد كذلك بارك لك بارك الله فيك معنا تصال الآخر السلام عليكم السلام عليكم ألو. مرحبا السلام عليكم عليكم السلام عليكم صدر سيدي أه. مش أنا برضو أه. انت برضو اه اه انت برضو اتفضل انا انا ليا سؤال من انت اولا اخوكم عبد الخالق من شاركم تفضل عبد الخالق اولا نحبكم في الله ونحب الدكتور عمر نحب نستمع لحلقاته كثيرا فضلح. بس انا ليا سؤال وعتاب في نفس الوقت على الاخ محمد خالد تفضل اتفضل اما العتاب العتاب بداية <تصفيق> الاخ محمد خالد جزاك الله كل خير واحيانا كثير مداخلاتك مع الشيخ بتثري بها الحلقة حقيقة يعني. لكن في احيان كثيرة بتخرج الشيخ عن شعوره وبنحس بضيق من من الشيخ وهو بيلقي بي بي بي درس او بيلقي بي الحلقة مع حضرتك هذا هذا هو العتاب ويجب انت يعني او نرجو ان يسع صدرك لعتابنا يعني لا واشا فزاك الله خير <تصفيق> وانا, وأنا اسميح شيخي ووالدي واستادي ومعلمي على الهواء مباشرة الله يغضب مني دائما فأنا نب... أنا ابن له أتعلم لا تغضب مني يا شيخ هذا من حبنا لك أخي محمد وحبنا للشيخ عمر نعم بارك الله فيك و... و... بارك وبعدين والله يا أخي عبد الخالق يعني أنا ما قصدت إلا يعني الشيخ بداخله ضرر كثيرة جدا وأنا محكوم بوقت في الحلقة وأود أن أخرج ما بداخله للناس فربما يعتني هذا بعض ال. سلوكيات السؤال الإعلامي فقط الله ليس إلا الله لك يا سيد. الله عليك يا تفضل سيد السؤال. السؤال في في نفس الحلقة وهو خاص موضوع الجن وفي نفس الجزء اللي عقب فيه صدلت الأستاذ عمر وهو إني كل شيء طبعا بقدر الله سبحانه وتعالى. ألا يكون الأعمال أو تسلط الجن على الإنسان هو من ضمن قدر الله سبحانه وتعالى يعني يكون سبب من الأسباب أن الله يسبب الأسباب فيكون هذا من ضمن الأسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى يسببها للبشر في هذا الأمر وجزاكم الله خيراً. تبارك وتعالى. شكرا لكم. هذا هذا رأي آخر في هذه القضية وأنا أجل واحترم كل رأي مبني على كتاب والسنة. وهذا رايي انا احب هامه دائما عند اصحاب الاراء حتى وان اختلفوا معي ولكن القضية ان المقصد مقصدهم وجه الله سبحانه وتعالى انا انا احترم الاراء الاخرى نعم بارك الله فيكم ومن قبيل <تصفيق> ان تفضلاتكم تحترم الاراء الاخرى فانا رايي في يعني اسئله الساده المشاهدين ما كانت على المستوى المأمول والمرغوب فيه في هذه الحلقة كنت اود ان يسددوني فيما فاتني من اسئله وأن يقاوموا عجاجي في الأسئلة التي ربما تكون فتاتنا في الجزء الأول ولذلك أنا أرى الله أعلم أن اجعلوا هذا البرنامج كأنه برنامج ليس تعليمي نحن نجلس كأنه أنا أعتبر وأنا آتي إلى قناة شراء كأنه آتي إلى البسط لألقي دار سعيدنا على المريزين والإخوة المشاهدين والمشاهدات وهم يعني مف... عندهم الإخلاص في الاستماع. وأنا أود أن نصر جميعا أنا وأنت وهم إلى بر السلامة فأرى أن قضية الأسئلة يبدو أن كل واحد يشغل نفسه بقضية معينة دعونا يعني نحن أحوج إلى علم ثم إلى تربية ثم بعد ذلك دعوا الأسئلة الصحابة ما يساعدوا الصحابة عملوا واشتغلوا ويستاهدوا فنفر الله بهم به هذا الدين فنأمل أن الناس سلوكهم. وحي الله المشاهدين جميعا ان شاء الله باذن بس الله تعالى دعاء نختتم بهذه الحلقه اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم اجعلنا والمشاهدين, والمشاهدين جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل يا رب بيننا شقيا ولا محروما اللهم لا تجعلنا في هذه الليله العظيمه ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا سرت ولا ضربا إلا اذهبت ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيت ولا ظالنا إلا هديت ولا ميتا إلا رحمته. وان مجاهدا في سبيلك اذا نصرت هيئ لبناتنا ازواجا صالحين وابنائنا ذكرا وصالحات واصرف عنهم كل مكروه وسوء وان وعد المسلمين سوء فردد الله ما سوءه اليهم اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا بلاد المسلمين منك وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب كثيرا شكرا إلى نهاية هذه الحلقة في سفرة الصفوة. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم عباد الأستاذ الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ عبد الطور عثمان عبد الكافي. وحظاً دمّانا لقاء جديد مع سفرة الصفوة. نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله وسلام على عباده الذين الصفة. <تصفيق> أَا اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ